وَالْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا قَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِد 117. وحرم ذلك على المؤمنين 118. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا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 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 116. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم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 111. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 112. الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون 113. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 118. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرأون مما يقولون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 117. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون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 119. أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن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 111. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 112. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 113. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 121-والله واسع عليم 122-وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 113 ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم 114 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عدّه فوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 118 ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 111. قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 112. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير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 117. ومنهم من يمشي على أربع 118. يخلق الله ما يشاء 119. إن الله على كل شيء قدير 110. لقد أنزلنا آيات مبينات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 117. وما أولئك بالمؤمنين 118. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 119. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تَقْسِمُوا 111. طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون 112. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 113. فإن تولوا فإنما عليهما ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 ولا يمكن لهم دينهم الذي تضاه لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.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 117. ومأواهم النار 118. ولبئس المصير 119. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 115. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 116. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 121. طوافون عليكم بعضكم على بعض 122. كذلك يبين الله لكم الآيات 123. والله عليم حكيم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 119. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 110. وأن يستعففن خير لهن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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا